بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير ما يج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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ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 وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخيصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء 121. القلوب لدى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنذرهم يوم القلوب لدى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 وسلو بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم الله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 وقال موسى اني اعذ بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من اهل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يق يا الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وانتم كاذبا فعليه كذبه وانتم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يغدين ومسرف كذا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن يوم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 يرسل الله الذين آمنوا كذلك الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا امان لي صرحا لعلي اغلب الاسباب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 نبي للرشاد يا قوم إن هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صال يا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا 119. فإنس دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسلفين هم أصحاب النار فستذكرون وحاق 129. الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا جهنم مدوع رَبَّكُمْ يخفف عنا يوما من وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدوع ربكم يخفف عنا, يوما يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أ تك تأتيكم رسلكم بينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشر اللعنة ولهم سوء. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان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 لما جاءني, لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن, أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم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 سَوْن فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ فَلَمَّا رأوا